بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى والميابين وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل سناده المصطفى في المتصل هذا هو النوع السادس والسابع من أنواع الحديث وسواء كان في المقبول والمردود هذا النوع أيضا المسند المسند والمتصل المسند والمتصل فالمسند نوع والمتصل نوع آخر يعني الحديث المسند هو اللي كل إسناد يل متصل من راويه حتى يصله إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام بدون أن يحدث فيه انفصال أو انقطاع، لذلك قال المصنف ولم يبين يعني لم ينقطع وهذا إذا كنتم تذكرون هذه جملة حالية مؤكدة للمسند إذا كان متصل بالسماع من كل راوي إلى أن يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا جملة مؤكدة لماذا المسند جملة حالية وعامل الحال بها قد أكد في الحلاتة في الأرض مفسدة المتصل. المتصل هو كل حديث مرفوع يعني أن يكون كل حديث مرفوع سنده متصل سنده متصل أو نقول متصل هو الإسناد المتصل هو الإسناد المتصل من راويه إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام بدون انفصال وانقطاع بدون انفصال وانقطاع والمتصل أيضا حديث مرفوع لماذا؟ سنده يعني يكون متصلا يكون متصلا اما اذا حدث انقطاع وانفصال فسياتي الكلام على ما يسمى وبماذا يسمى المسند المسند ايضا اللي يعتمد عليه اهل الحديث وقد رجحه ابن عبد البر وغيره وقالوا يسمى متصل ويسمى يعني المسند يسمى المسند على كل سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا وإن كان بعضهم يسمى المرفوع مسندا أما المرسال ولا المقطوع لا يسمى المسناد والبعض الآخر يسمى المرفوع مسندا وإن كان مرسلا أو معضارا أو منقطعا أو منقاطعا والمسند المتصل الاسناد الاسناد سبق أن بينا بأنه هو الطريق الموصل إلى المتن طريق الحديث يعني الرجال اللي يصلون للمتن المتن الذي نرفوه الأسند بمعناه وهذا إذا قلنا بمعناه وقد يجي ذكر السند والحكاية عن طريق المتن أما المتن معروف هو نفس الحديث يعني من تعاليه الأسند هو من تعاليه الأسند وسندو الاخبار عن طريق مثل كالإخبار لدى فريقي فإن لم يسقط راون من روات ولم يحدث انفصال فالحديث متصل الحديث متصل أما إذا سقط راوين وحدث اسقاط، فالجميع لأنه منقطع ليكون الحديث منقطعا إذا. فالمسند عندنا والمتصل اليوم عندنا اليوم المسند عنا المتصل الحديث المسند كيف يعرفه الحاكم بانه المتصل الاسناد من راويه الى ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا التعريف لا يستعمل الا في المرفوع في المرفوع المتصل طبعا ومثال ذلك بحال ان يروي الامام مالك في موطئه او في غيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يروي حديثا فهذا يقابله متصل مرفوع متصل مرفوع لانه لم يحدث فيه انقطاع لم يحدث في الاسناد انقطاع مفهوم وحكمه كما سياتي الصحه اما ان يكون صريحا وإما ان يكون حسنا واما أن يكون ضعيفا فمنه المقبول والمردود فمنه المقبول والمردود وهذه خصائص من خصائص هذه الأمة يعني اتصال السند بنقل ثقه عن ثقه إلى أن تبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام خاص بهذه الأمة الأمة المحمدية كما قال الإمام حزم ونقل ذلك عنه الصيوط في التدريب أما الإرسال والإعضال هذا موجود حتى في اليهود موجود حتى في اليهود ومع أنه موجود فيهم لكن ما يقربش من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما كقربنا نحن من نبينا عليه الصلاة والسلام بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين نبيهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاثين عصر هذا اليهود أما النصارى ما عندهمش هذا النوع ليس عندهم من صفة هذا النقل إلا حالة واحدة اي مساله تحريم الطلاق فقط اما بالنقل بالطريق الطرق يعني الطرق المشتمله على كذاب أو مشتمله على مجهول العين هذا موجود بالكثرة عند اليهود وعند النصارى واما انهم ايضا يصلون الى يعني صاحب موسى فهذا بعيد لا يمكن ابدا لا يمكن أبدا ان يبلغوا الى صاحب نبي اصلا ولا إلى تابع له ولا إلى تابع له أو مجهول لا أبدا وهذه من خصائص هذه الأمة المحمدية من خصائص هذه الأمة المحمدية إذن والمسند المتصل إسنادي من راويه هذه خاصة هذه خصيصه خاصة بالأمة المحمدية وما بسمع كل راو يعني الحديث الذي بسمع بسبب سماع كل راو من رواته من, من فوقه يتصل إسناده قال للمصطفى كالأفضل يقول للمنتهى يعني لصاحبه سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا عليه يعني للصحابي وسواء مطلقا فإذن المفروض أن يقال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى كما سيأتي إن شاء الله بشي على أنه انتهى الى الصحابي او انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المتصل وهذا يقال له ايضا الموصل المؤتصل كما سياتي فيدخل فيه المرفوع ويدخل فيه الموقوف المرفوع كما ذكرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر فقط قلنا ويكون متصلا لا يحدث فيه انقطاع ولا انفصال فعندما قال للاتصال باش يخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقاطع والمعلق وكيخرج ايضا المعضل والمعن المدلس يعني قبل ما يبين السمع ديالو وبقيد السمع خرج اتصال السند بغير السماع كاتصاله بالإجازة حالي واحد يقولنا اجازني فلان قال اجازني فلان ويقول آخر قال اجازني فلان وهكذا اذا المسند على هذا يكون أخص من المتصل أخص من المتصل فيكون كل مسند متصل ولا عكس ولا عكس أما الحكم فواحد الحكم واحد طارت أن يكون صحيحا وطارت أن يكون حسنا وطارت أن يكون حسنا إذن والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يابين ينقطع وينفصل يبين بمعنى ينقطع وينفصل ولم الواو هذه هو الحال أي والحال أن الاسناد لم ينقطع. هذه جملة حالية كما قلنا جملة مؤكدة لما قبلها وحكمه قلنا الصحة أو الحسن أو الضعف كما سيأتي وما بسمعين ما واقع على الحديث بألبار سببية والحديث الذي حصل بسبب سماع كل راو من رواته او ممن فوقه يتصل هل يقال له متصل يتصل ماذا اسناده للمنتهى للمنتهى لماذا قلنا للمنتهى باش يشمل المرفوع والموقوف يشمل المرفوع والموقوف مفهوم فالمتصل فالمتصل اذا لاحظوا الحديث المسند أولا حديث المسند هو المتصل الإسند من راويه إلى أن ينتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من غير أن يحدث فيه انفصال وانقطاع وهذا يستعمل في المرفوع ويستعمل في المتصل ام لا الجواب نعم يستعمل في المرفوع والمتصل ولكنه لا يستعمل في غيرهما لا يستعملوا في غيرهما والمثال ما ذكرناه يعني مثلا ما اخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن أبي عرارة قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا هذا الحديث متصل لأنه سمعه كل واحد من الرواة ممن فوقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو نهايه المسموع منه أو الصحابي هو نهايه المسموع منه اذا كان موقوفا اما اذا كان مرفوعا فيكون النبي عليه الصلاة والسلام نهايه المسموع منه وإذا كان موقوفا يكون الصحابي نهاية المسموع منه ولكن يذكر بلف سمعته او ماشي بالضروري يكون اللفظ سمعته يعني واحد العباره اللي كدل على السمع اللي كدل على قال او جاء قال كذا او حدث بكذا فيدخل في هذا قلنا المتصل والمقطو يعني الموقف عفوا الموقوف وسواء قلنا لان معناه سواء كان مرفوعا او موقوفا المرفوع يعني كيرفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واما الموقف يعني بحال حديث انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الايبيل الى اخر الحديث يعني هذا يعني ذكره بسنده بحال امام مالك عن نافع عن ابن عمر عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الايبيل المعقله إلى إن عاهد عليها أنسكها وإن أطلقها ذهبت هذا ذكره الإمام مالك أو لي الموقف موقف يعني نفس مثل السند مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني موقف عنه عن ابن عمر رضي الله عنهم يعني ما دم أنه موقف عنه هذا ما يكون هذا القلوب أنه متصل موقوف يعني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عدة أم الولد إذا توفي سيدها حائضه حائضه إذن هذا متصل علش كنقول متصل باش كنخرج قلنا المرسال والمعضال والمعلق والمنقطع والمعنعم المدلس يعني قبل تعيين سماعه انه سياتي إن شاء الله بعد تعيين سماعه فعلي فكله كما قلنا مسند متصل وليس كله متصل مسند وليس كل متصل مسند اذا هذا هو يعني الوقوف مع الفاضي المصنف يعني حل عباره المصنف الان عندنا المسند المسند بضم المين وفتح النون اسم مفعول من اسند بمعنى أضافة بمعنى أضافة ولذلك سبق لنا في تعريف الإضافة تقول أضفت ظهري ظهر الحائط إذا اسندته اضفت إليه الكلام إذا نسبته إليه إذا نسبته إليه, إليه العلم إذا نسبته إليه أضفت إليه النقل الذي نقلت من كتابه إذا نسرته إليه هذا من جهة اللغة يعني هذا المسند وأما من جهه الاصطلاح فهو ما سبق لنا هو كل حديث اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو التعريف المشهور وهذا التعريف يعني ذكره الحاكم وذكره ابن حجر في النخبه هناك تعريفات أخرى للمسند ولكن هذا اشمل على أنه على وجازته واختصاره فهو جامع مانع كعاده التعارف, كعادة التعارف. والمثال هو ما ذكرناه سابقا مما رواه البخاري عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريره قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا الحدث صحيح بخاري ولو الفاظ كثيرة وقد طعن فيه اهل العقل وقد طعن فيه آل العقل واكتشف الآن في عصرنا علماء وأطباء يعني سبب النهي سبب النهي يعني بما أن فيه ميكروبات لا ترى بالعين الدقيق لا ترى بالعين وإنما ترى بالمجهار الدقيق اذا هذا حديث متصل هذا الحديث الذي رواه البخاري يقال له حديث متصل لأنه انظر إلى السند حديث اتصل سنده من أوله من البخاري إلى منتهى إلى منتهى يعني دون أن يحدث فيه انقطاع ودون أن يحدث فيه انفصال ولم يبين كما قال الناظم وأيضا هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على صحابي هذا مرفوع المتصل أيضا المتصل إذا أتنا إلى تعريفه فقد عرفناه تعريفا بسيطا لكن المتصل هذا اسم فاعل بضم الميم وكسر الصد يعني اسم فاعل وهو من التصل التصل وهو إذا جينا باش نعرفه ضد التصل ما هو ضد الاتصال الانقطاع تصل ضده انقطع ضده انقطع يقال له المتصل ويقال له الموصل ويقال له المؤتصل المؤتصل هكذا سماه بعض العلماء فإذا وجدتم هذه الأسماء في بعض كتب المصطلح ما معنى انها أنواع من الحديث بل هو نوع واحد بأسماء ثلاثة يعني بعضهم يسميه المتصل يذكره في كتابه هكذا المتصل وهذا هو المشهور وبعضهم يذكره الموصل هذا أيضا عبد المشهور وبعضهم يذكره يعني في كتابه المؤتصل المؤتصل يعني بهمزه على الواو المتصل فاذا الاتصال لغه ضد الانقطاع ضد انقطاع اتصل سند فلان بفلان او اتصل فلان بفلان ويعني عكسه انقطعه عكسه انقطع بفهم؟ واصطلاحا اتصل سنده مرفو مطلقاً مرفوع مطلقا مرفوعا كان او موقوفا اش كنقوله مطلقا باش يشمل المرفوع ويشمل ايضا المقطوع يشمل المقطوع والمتصل مثاله اذا كان متصل مرفوع يعني المثال اللي سبق لنا او مثال اخر تقول مثلا يعني روى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عن رسول الله شكون ابوه عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أنه قال كذا وكذا ثم يذكر المتن ثم يذكر المتن وسبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام داخل في المتن لأنه هو صاحب التشريع وليس راويا وإنما الخلاف في الحديث القدسي الحديث القدسي هل هو يعتبر راويا أم هو داخل في المتن, داخل في المتن وهذا بحث دعوا الى وقت اخر ان شاء الله ثم ايضا المتصل المرفوع هذا متصل مرفوع يعني ان يذكر مالك بسنده المتصل دون ان يحدث فيه انقطاع او انفصال الى عبد الله بن عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام كلاما متنا حديثا هذا نقول فيه متصل مرفوع متصل لكونه لم يحدث فيه انقطاع ومرفوعا لانه اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام وما اضيف للنبي المرفوع هكذا الان بداو تطبقوا المتن ديال المصنف ومثاله ايضا ان يكون متصلا موقوفا مثلا نفس, نفس الراوي مالك الامام مالك في موطئه يروي عن نافع ابن عمر وهذه اللي قلنا البارحه سلسلة الذهب كي العلماء سلسلة الذهب يعني هناك سلسلات تسمى سلسلة الذهب بالدرجة الثانيه والدرجة الثالثه وهكذا فقالوا بأن سلسلة الذهب مالك عن النافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفعه الى النبي مالك النافع عن ابن عمر انه قال ويذكر اي شيء قاله عبد الله بن عمر مثلا يقول ايضا مالك النافع عن ابن عمر كذا وكذا يعني بحال يذكر الاثر اللي ذكرناه سابقا عده ام الولد اذا توفي سيدها حيضا فهذا متصل لانه ما حدثش انقطاع بين مالك ونافع وابن عمر إذن هذا متصل ولكنه لم يرفعوه النبي عليه الصلاة والسلام فهو موقوف على مذر على ابن عمر موقوف على ابن عمر فهذا يقال له متصل موقوف متصل موقوف وهذا فيه أيضا حكمه كحكم المتصل المرفوع فيه المقبول وفيه المردود فيه المقبول وفيه المردود أيضا مسألة اللي هنا اللي بغيت تنشر ليها إن كان لا أتوسع فيها إلا في دورة الثالثة إن شاء الله يعني أقوال التابعين أقوال التابعين إذا, إذا كانت متصلة الأساند هل يقال فيها أيضا متصلة أم لا يعني بما أن قول الصحابي يسمى متصلا وهل قول التابعي إذا اتصل اسناده يقال له أيضا متصلة أم لا يعني لابد بد من من أن يكون صحابيا ذكر القاضي عياض وذكر أيضا السيوطي وذكر أيضا العراقي العراقي توسع في المسألة قالوا أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأساند فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق لا يسمونها متصلة تقول مثلا فلان عن فلان عن فلان وتذكر عن نافع عن نافع ثم يطلقها يذكر كلاما نقول هذا متصل قال لا يقول له متصل يعني على الإطلاق ولكن مع التقييد أجازه بعض العلماء وهذا واقع في كلام المحدثين يعني مثلا يقولون يأتون إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو إلى نافع أو, أو إلى غير ذلك ويقولون هذا متصل إلى فلان هذا متصل إلى فلان إذا لم يحدث في انقطاع أو انفصال تقول مثلا هذا متصل إلى سعيد المسيم هذا متصل إلى نافع هذا متصل إلى الزهري إلى الزهري مفهوم لأنه لماذا قالوا بأنه متصل على الاطلاق. هنا هذه تسمى مقاطع هذا يسمى مقطوع فإذا اطلقنا عليه المتصل كي يكون وصف شيء واحد لوصف يعني وصف لشيء واحد وهذا لا يمكن هذا ماشي يكون فيه تضاد في اللغة يعني يقال له متصل ويقال له مقطوع إذن كيف يمكن هذا التناقض يذكر الشيء وضده موصول مقطوع لا يمكن لكن قال لك العلماء أجازه أن تقول هذا متصل إلى فلان وتقيده متصل إلى سعيد بن المسيب متصل إلى الزهري متصل إلى نافع مفهوم؟ أما أن تقول متصل مقطوع فهذا لا يمكن إن لا يمكن أن يجمع بين الشيء وضده لا يمكن أن يجمع, أن يجمع بين الشيء وعندهم كلام طويل في المسألة ولكن أنا ذكرت لكم ما خلاصة ما قيل فيه أما التوسع فيمكن أن يكون إن شاء الله في الدورة الثالثة. إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى يعني في المتصل المسند المتصل والمسند المتصل فيه الصحيح وفيه الضعيف ولهذا قال المصنف رحمه الله والمسند المتصل والإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين يعني لم ينقطع ولم ينفصل. وما بسمع ما الحدث والبسببية وما كل راو يتصل اسناده لاحظ للمنتهى اسناده للمنتهى في المتصل إن ولذلك صححه عد الستار فقال وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمنتهى في المتصل وهذا صحيح سليم بمعنى منتهى الاسناد المنتهى منتهى سواء كان مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام كما قلنا او كان موقوفا على الصحابي بالوزادة بعضهم أو على التابعي او على التابعي يعني ولكن بالقيد اللي قلنا مفهوم إذن هذا الصحيح صحيح وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمنتهى في المتصل منتها يشملوا قلنا يشمل المرفوع والموقوف المرفوع والمقوف ثم قال رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتا مثل أما والله أن بن الفتى كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسمة وحتى هذا البيت صححه أيضا عود السطر يعني لم يتركوا على حاله وهذا صحيح يعني كما سيأتنا إن شاء الله مسلسل قل ما لا وصف آتا مثل آما والله بن الفتا كذاك قد حدثني قائمة وبعد أن حدثني تبسامة تبسامة ويظهر أن البيت سليم إن شاء الله يعني شنو الحكمة من ذكر المسلسلات شنو هي الحكمة وشنوك حكمة الجواب نعم يعني المسلسلات عندها واحد فضيلة. شنو هي الفضيلة شنو لكونها تشتمل على مزيد الضبط من الروات على مزيد الضبط من الروات لأنهم يروونه بصفة واحدة فلا يمكن أن يخالف الراوي وعلى أن فضل المسلسل ما دل على اتصال السماء ماشي مطلق أما إذا كان فيه تدليس أو كان فيه مثلا قطع شيء من القبيل هذا لا يجوز. وطبعا أنتم تعلمون أنه قل ما يسلم المسلسلات تسلم المسلسلات من ضعف يحصل في الوصف لا في أصل الحديث لا في أصل الحديث كما سيتي في أقسام المسلسلات أقسام المسلسلات لأن الأقسام المسلسلات سواء كانت ثلاثة أو أكثر يعني دائما تجري فيه ماذا تجري فيه التدليس تجري التدليس حتى ان الحافظ بن حجر قال الصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بق بقراءتي سورة الصف بقراءة سورة الصف كما سأدي قال المصنف رحمه الله مسلسل قل ما علا وصف آت مثل آما والله أن بني الفتى حل الألفاظ مسلسل قبل أن نعرفه مسلسل قل أي يعني قل في تعريفه وفي رسمه باعتبار الروض ما اتى على وصف يعني على وصف واحد على وصف كاين وحده الصفه محذوفه على وصف واحد اتى يعني اتى به وسواء كان الوصف قوليا او فعليا او نحوياما كما سياتي ان شاء الله مثل اما والله مثل اما اما بتخفيف الهمزة طبعا وتخفيف ا عفوا بتخفيف الميم يعني هذه كتكون بمنزله الا الاستفهاميه والله أنباني أنباني يعني لا تقرا هكذا بقبل الهمزه الثانيه الفا مش أنباني مش باش يكون الوزن أنباني الفتى كذا كذا هذا من الفعلي ذكر لك الوصف الاول اللي هو قولي والان من فعلي كذا قد حدثني قائما، فالمجيء ما يجي اخر عاود يحدث ويحدث به قائما او بعد ان حدثني ترسما هذا وصف فعلي هذا وصف فعلي بالعكس هو كل من القيام والتبسم هذه من الاوصاب الفعلية مش غي واحد او بعد ان حدثني يعني حدثه ماذا حدثه الحديث ترسما ولكن هذا هو الحديث اللي كتابع يعني الذي يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون على وصف يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون لي ان يقولون وصف حالي يعني كالتحديث من قيام أو وصف فعلي كالترسم بعد الحديث فقد ذكر القسمين أو الاقسام الثلاثة المصنف في البيتين ذكر مثل اما والله مثل آما والله هذا وصف قولي بالقسم يعني أقسم بالله أو وصف حالي وصف حالي يعني مثل يعني فعل حالي كذا, كذا قد حدثني حدثني هي قائمه حدثني هي قائمه او وصف فعلي وصف فعلي يعني حالي بحال قلنا كذا قد حدثني قائمه هذا حالي وصف فعلي او بعد ان حدثني تبسم يعني بعد ان حدثني الحديث تبسم هذا هو المسلسل المسلسل يعني من التسلسل وكما سيأتي إن شاء الله في اللغة هو التتابع هو, التتابع هو هذا الحديث يعني في قسم يعني يقسم العلماء إلى قسمين أو لا يخلو من قسمين يعني الأول كيكون تفقت رجاله على وصف الرواة كما قال المصنف قل في رسمه يعني قل قل على ما على وصف الآتاء يعني قل في وصفه أو في رسمه باعتبار الروات ما على وصف واحد اتى به رواته وسواء كان الوصف قلنا قوليا وقد مثال له مثل اما والله ان بني الفاتا او ان يكون مثاله بحال حديث المعاذ كما سياتينا ان شاء الله لقال عليه الصلاه والسلام اني احبك فقل دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك فأي واحد يجي بعد ذلك يروي هذا الحديث من رواك لابد أن يذكره يا فلان إني أحبك أو أن يكون فعليا الحديث المعروف ومشهور في المسلسلات حديث أبي هريرة قال شبك بي يدي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال خلق الله الأرض يوم السبت ثم ذكر الحديث هذا فيه التسلسل بتشبيك الأصابع وكل كل واحد يروي هذا الحديث لابد أيضا أن يشبك أن يشبك به يعني هذا اللي غيره يشبك بيدي, بيدي من يروي له هذا الحديث او الفعلي كذلك من الفعلي إذا قال مثلا قد حدثني قائم يعني يفعل نفس الطريقة بعد ما يحدث له يحدث وهو قائم أو يحدث له حديث ثم يتبسم ثم يتبسم يعني سواء كان بالقيام أو التبسم الحالي أو الوصل الحالي او الوصل الفعلي وربما يجتمعوا هذا الأوصاف أوصاف الفعلية والقولية حال حديث أنس اللي هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقادر خيره وشره حلوه ومره قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته وقال امنت بالقدر هذا مسلسل باش مسلسل بقبض الراوي على لحيته او بقبض لحيته كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فكل من يروي هذا الحديث لابد بد ان يقبض على لحيته وان يزيد امنت بالقدر فاذن جمع بين القول امنت بالقدر والفعل وكونه يعني قبضا على لحيته أو القسم الثاني متفقت رجاله على وصف للتحمل يعني بحال يقول سمعت فلانا كذا وكذا يعني على واحد العام متعلق بزمن الرواية أو متعلق بمكانها أو نحو ذلك أو نحو ذلك فهذا يقال له المسلسل المسلسل اذا هذا هو يعني حديث المسلسل ما هو المسلسل لغه وما هو المسلسل اصطلاحا بعد ان عرفنا يعني معرفه عامه وشامله على المسلسل يعني المسلسل في الحقيقه كل حديث ياتي مقرونا ومصحوبا بصفه مطلقه اما لفظيه وإما مقولون بصفة حالية فعلية وإما بصفة فعلية أو لفظية أو بهما معا أو بهما معا بصفة لفظية كما قال المصنف والله أن بني الفتى ان بني الفتى فأنت أيضا إذا رويت الحديث تقول حدثني فلان والله لقد حدثني شيخي وقال كذا وكذا لقد حدثني شيخي وقال كذا وكذا وتذكر ما قال لك أو بصفة حالية فعلية يعني تقول حدثني شيخي قائما أو تقول حدثني شيخي وبعد أن حدثني فرغ من الحديث تبسم تبسم وهذا الحديث إذا أراد مقرون بصفة فعلية أو لفظية أو بهما معا يعني وكان خاري من التدليس وكان فيه الشروط فيكون أصح الأساند إنه معلوم كما يقول المحدثون القول إذا قارن الفعل كان أقوى وأرجح فإذا قال الراوي مثلا حدثني وهو متبس وجاء آخر وقال كذلك وجاء آخر وقال كذلك حدث وهو يتبسم فهذا يدل على شدة ذكاء المحدث وحذاقته وحفظه ويدل ايضا على شده ضبطه لكونه حفظ لنا الحديث وحفظ لنا, لنا حتى الصفه الصفه التي كان عليها شيخه يعني متلبس بها هذا كيكون يكون هذا ذكي فاذا المشهور ان كل حديث اتام قرن بصفه زائده على المعنى المطلوب منه يعني سواء كان قولا او وصفا او حالا يسمى عندهم مسلسل والمسلسل اما ان يكون بصفه لفظيه او بصفه فعليه او بهما معا او حاليه او أو او حاليه ووصفية وقد ذكرنا الامثله يعني اذا اذا قرن باللف إذا قرنا باللف وما اشار أشار إليه المصنف أما والله ثم الميجي كل راوي غير يحدث بهذا الحديث اللي سمعه من شيخه يعني يمشي على نفس النهج يعني يمشي على نفس النهج أقسم بالله أو أشهد الله بأن شيخي حدثني بكذا وكذا ويأتي آخر ويقول أقسم بالله كذا وكذا وهكذا فهذا مثلا الحديث اللي فيه القسم أيضا يعني اللي جاء جبريل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن مد من الخمر كعابدي وثن إن مد من الخمر كعابدي وثن طبعا هذا الحديث صحيح وطبعا الآن كانت كلمة غير على أصل الحديث أما الصفه هذا شيء آخر هذا هو صحيح أم لا هذا في الدورة الثالثه ان شاء الله نحاول نتحدث عنه وإن كان العلماء صححه قالوا بانه حديث صحيح وبعضهم قال لك ان المتن صحيح ولكن لكن الصفه اللي هو اقسم بالله اشهد الله اشهد بالله الى اخره هذا يقال يعني في اللي, اللي كتكون لفظيه الصفة اللفظيه او لا القوليه القوليه ماشي يقول اني أحبك في الله كما سبق أن قلنا وأنت كذلك لما تجي تحدث به تحدث به كما سمعته من شيخك وتجيبه بالتسلسل إلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي رواية قال له يا معاذ أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك الحديث تكلم عنه ابن خزيمة في صحيحه يعني بكلام رائع وكذا الحافظ في في الفتح أو ما قرن بفعل ما قرن بفعل يعني بالمشابكة أو بالمصافحة يعني هكذا فيأتي الراوي أيضا ويروي الحديث كما سمعه من شيخه إذا شبك شيخه بيدي تلميذه فكذلك هو يفعل نفس الوصف الذي فعله شيخه يعني من قضية التشبك من قضية التشبك المشابكة أو المصافحة حدثني صافحني شيخي وحدثني بكذا وكذا يعني المجينة أيضا جيب نفس الصفة من المشابكة أو من المصافحة أو من المصافحة هذا اسم الفعلي قرنا بفعل, قرنا بفعل وبحال الحديث المعروف يعني أبو كيروي لنا بأنه شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم قال خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجرة يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعة والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة واشبك بيده فكذلك أنت المجي إما في المصافحة وإما في المشابكة تقول صافحني شيخي وقال صافحني شيخي أو صافحة من صافحني شيخي إلى يوم القيامة ثم يذكر الحديث يذكره مسلسلا إلى, ماذا؟ إلى أبي هريره إذا كان تشبيك وإذا كان المصافحة يذكره مسلسلا إلى العمارين إلى العمارين يعني لأنه ورد إلى العمارين وهكذا يبقى بهذه الصفة الفعلية بهذا بالفعل مصافحة أو المشابكة أو أن يكون باللفظ والفعل أن يكون باللفظ والفعل أو أن يكون الصوفيه يذكرون دائما يعني المسلسل بنفس الخرقه وتلقين الذكر مع تغميض العينين ورفع الصوت ورفع الصوت بلا ذكر وهذا ما أنزل الله به من سلطان وهذا كذب على سيدنا علي حيث يذكرون سندا يعني مخلوقا ومفبركا ومفبركا إلى سيدنا علي إلى الحسن البصري وبأن الحسن البصري أخذ التصوف عن سيدنا علي وهذا كذب الصوفية وما على مثلهم يعد الخطا وما على مثلهم يعد الخطأ ومعلوم لديكم أن الزهاد هم أكثر كذبا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء أكثر الصالحين أكثر كذبا في الحديث يعني يجري الكذب على ألسنتهم يعني من كثرة ما يشتغلون بالعبادة كما قال الإمام النووي المهم ايضا هناك حالة يعني حالية يعني في التسلسل وتسمى هذه القسم الرابع الحالية. هو يحكي المحدث وحد الحالة هذا الحالة يكون عليها الشيخ دياله يكون متلبس بها في الوقت اللي يحدث له إما الترسم وإما البكاء وإما المس باللحية على اللحية كما سبق نذكرنا الأمثلة أو الخامسة يعني تكون مسألة وصفية تكون مسألة وصفية لأننا قلنا لاحظوا يعني صفات صفات المسلسل يعني هي هي كالتالي اللفظية اللفظية ذكرنا مسألة القاسم والفعالية ذكرنا مسألة خلق الله الأرض وذكرنا أيضا مسألة ديال المشابك والمسافة هذه الفعالية داخلة بالفعالية ثالثة ما قورنا باللفظي والفعل ثالثة ما قورنا بالرابعة الحالية يعني كتذكروا أحد حالات اللي كان عليها شيخك وهو يحدثك لكي كنت تلبس بها وقت الحديث وهذا الحالة إما تكون تبسما وإما تكون بكاء وإما تكون مسح اللحية الحالة الخامسة الوصفية معنى الوصفية يعني بحالة يوصف لنا الزمن ولا يوصف لنا المكان اللي اخذى عنه الحديث من شيخه مثلا حديث الرحمة المسلسل بالأولية هذه احاديث يعني اللي غالبا يعني ما كيكون الإنسان ما كي يقرأ على شيخ محدث أول ما يأخذ عنه حديث التسلسل بالأولية الحمد لله عندنا إجازات كثيرة فيه حديث الرحم هنا يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء أو المسلسل بيوم العيد يعني تقول أقبل علينا في يوم عيد أضحى أو في عيد أضحى الفطر عيد أضحى أو عيد الفطر وقال كذا وكذا يعني وأملع عليهم الحديث يعني بحالك يجيبوا حديث المعروف ابن عباس يوم عيد قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فترين أو أضحى فالما فارغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس قد اصرتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن شاء أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقوم فليقيم يعني معنى أن الخطبة مشي واجبة هذا الوصف يعني هذا الوصف بالعيدين هذا كذلك دخل في الوصفيه أو كيوصف ذات المحديث ذات المحديث التسلسل إما بكونه حافظا وإما كوني بكونه فقيها وإما بكونه يعني من آل النبي عليه الصلاة والسلام وإما بكون عترة الرجل الفلاني يعني من يقول لك من آل البيت أو يقول لك يعني بلا ماشي مش بالضرورة آل البيت يقول لك يعني تسلسل مسلسل بعلماء المالكيه أو مسلسل بعلماء الحنفية أو مسلسل بعلماء الحنابلة أو مسلسل بالمكيين أو مسلسل بالمدنيين مسلسل بالمدنيين إذن هذا كله داخل في الوصف داخل في الوصف وهو في الحقيقه أنواع المسلسل لا تنحصر أما تقسم الحاكم له بأنها ثمانية أنواع إنما هذه امثله فقط وإنما الحاكم مشق صد الحاصر كما فهم ابن الصلع عنه لا بل إذا رجعتم إلى كلامه لا تجدون على أنه يؤذين بأن المراد به لا وليس الحصر وليس الحصر وأيضا هذا في من أنواع ما يدل على الاتصال هذا كي يقع بعض التسلسلات كي يقع مثلا, مثلا الإسناب كل متصل ونسيما مسلسل بالعوالية يعني ينتهي إلى فلان عن فلان انتهي مثلا إلى سياج نوعينا وصح المسلسلات كما سبق ان قلنا هي مسلسل كما قال الحافظ بقراءه سورة الصف وهناك امثله كثيره يعني حتى إن يعني في الدوره الثالثه ان شاء الله ممكن ان نذكر اكثر من 40 حديثا ومثالا اذا كذلك لاحظوا يعني التسلسل فيه الضعيف وفيه الصحيح فيه الحسن والغالب يكون عليه الضعف الغالب يكون عليه الضعف إذا هذا فيما يتعلق بالتسلسل لأن التسلسل لغه لاحظوا المسلسل مسلسل هذا اسم مفعول مسلسل اسم مفعول فلذلك في اللغه نقول معناه التتابع التتابع واسم مفعول من السلسله معناه شيء السلسلة يعني اتصال الشيء بالشيء تصال الشيء بالشيء ولذلك عندما نقول سلسلة الحديد فتكون متصلة وسلسلة الذهب تكون متصلة ولماذا سموا سمو هذا النوع بالتسلسل شنو السبب قال لك قيل إنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة وأين وجه الشبه يعني من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء والتماثل بين الأجزاء هذا إذن فهو لغة تتابع المسلسل لغة هو التتابع واصطلاحا المسلسل اصطلاحا عنده تعريف يعني في حقيقة جيد هو تتابع رجال اسناده على صفة أو حالة للروات للروات طارة وللرواية طارة أخرى تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للروات طارتا وللرواية طارتا أخرى يعني هو أو تقول حديث المسلسل هو الحديث الذي اتفق رجاله على وصف للروات قوليا كان أو فعليا كمثلا كقول الراوي أما والله أنباني الفتا أو كقوله وقد حدثني, أو قد حدثني قائمة حدثني قائمة أو قوله بعد أن حدثني تبسما هذه ثلاثة ديال الحالة ولكن التعريف الأول أجمل وأشمل وأجمع تتابع رجال اسناده على صفة أو حالة للرواط طارة وللرواية طارة أخرى يعني لما يجب واحد الوصف سمشوا عليه الرواة كلهم سواء كان الوصف قوليا حال معاذ من جبل أني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث هذا صحيح طبعا رواه أبو داود وروى الإمام أحمد النسائي وابن خزيمة بسند صحيح بسند صحيح فهو مسلسل هذا الحديث يبقى مسلسل هكذا إلى يوم القيامة بقول كل من رواته يا فلان إني أحبك يا فلان إني أحبك والثاني والثالث فعليا من ذلك حديث المشابكة باليدي حديث خلق الله الأرض يوم السبت خلق الله الأرض يوم سبق وذكرناه هذا ايضا مسلسل بالتشبيك والمشابكة يعني كل راوي يرويه يعني كل منهم قد تكون يده بيدي من رواه عنه من رواه عنه أصل الحديث قلنا في متنه صحيح لكن الطريق بالتسلسل هو اللي فيه مقال هو اللي فيه مقال مفهوم؟ قد غالط من قال بأن الحديث بهذا التسلسل صحيح لا؟ فلاحظوا طارت يكون التسلسل في المتن وطارت يكون في الرواية وأيضا إذا اجتمع الوصف القولي والفعلي في حديث واحد هل حديث أنس الذي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه أو حلوه حلوه ومره وقبض رسول الله على رحيته هذا الفعل اما القول امنت بالقادر امنت بالقادر فاي واحد يرويه يروي مسلسل بقبض كل منهم على لحيته وان يقول امنت بالقادر امنت بالقادر وهذا حديث ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث وتوسع عنه محققه هذا القسم الأول من المسلسل والقسم الثاني اتفاق الرواط على وصف للتحمل وهو ما دل عليه صيغه من صيغ الأداء هل تقول سمعت فلانا أو تقول حدثني فلان أو على أمر متعلق بزمن الرواية أو مكانها أو بتاريخها كما سبقان بينا مثلا حديث ابن عباس يعني شهدت مع رسول الله يوم عيد اذا فكل واحد لا لابد ان يقول حدثني فلان في يوم عيد كذلك المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم كذلك كون الراوي اخر من يعني اذا روى عنه يقول اخبرنا فلان وانا اخر من روى عنه وانا اخر من روا عنه إذن فتعرفوا هو تتابع رجال اسناده على صفة أو حالة للرواة طارة وللروايه طارة أخرى يعني المسلسل هو اللي يكون يتتابع ويتوالى رواه اسناده في شيء من الأشياء وكما قلنا إما الاشتراك في صفة واحدة لهم وإما الاشتراك في حال واحدة لهم، وإما الاشتراك في صفة واحدة للرواية، وهذا هذه الأنواع يعني في الحقيقة أخذ من التعريف. في لجنة بشرح التعريف أنواع منه أخذت المسلسل بأحوال الروات والمسلسل بصفات الروات روات والمسلسل بصفات الرواية بصفات الرواية، أحوال الروات. يعني اما اقوال وأفعال اما ان تكون كذلك احوال الروات اما اقوال او افعال او هما معا أو هما معا مثلا حاله, حالة دي الروات اذا كانت قوليه حديث معاذ كما سبق بينا حاله الروات اذا كانت فعليه حديث المشابكه يعني حديث ابي هريره شبكه بيد ابو القاسم أو حالة أخرى شنو هي حالة الروات القولية والفعلية معا هو حديث لا يجد العبدو حلاوة الإيمان هذه كلها مأخوذة من من التعريف أو لا المسلسل بصفات الروات بصفات النادي بصفات الرواية أو بصفات الرواة صفات الرواة أيضاً إما قوليّة وإما فعلية يا معاذ إني أحبك هذه إيش صفة هذه هذه صفة الرواية خلق الله الأرض يوم السبت إيش صفة هذه صفة الرواية لا يجد العبد حلاوة الإيمان هذه القولية والفعالية صفة الرواية أيضا أراش شفوا صفات الرواد يعني القولية يعني بحال المسلسل بقراءة صورة الصف يعني كل من روا فقرأها يقول فقرأ فلان هكذا قرأها فلان هكذا فقال الحافظ بل وقال العراق أيضا وصفات الرواة القولية يعني قالوا هذه صح ما ما ورد في المسلسلات والقاضي القاضي عياض بل والعراق أيضا قال وصفات الرواة القولية وأحوال وأحوالهم القولية متقاربة بالتماثل ومثال صفة الرواط الفعلية يعني بحال اتفق الأسماء الرواط كالمسلسل بالمحمدين أو أن تكون اسماءهم متفقة كالمسلسل أيضا بالفقهاء أو مسلسل بالحفاظ أو أن يكون مسلسل باتفاق النسبة يعني نسبتهم مثلا إلى الدمشقيين أو المكيين أو المصر المصريين أو الاندلسيين مثلا أيضا المسلسل بصفات الرواية صفات الرواية إما أن تتعلق بسياق الأداء أو أن تتعلق بزمن الرواية أو أن تتعلق بمكانها يعني كما سبق أن قلنا يعني مسألة العيد ومسألة خلق الله الأرض إلى آخره أو أن يكون مسلسلا بسياق الاداء يعني أي واحد يحدث لك كل راوي من رواة يقول سمعت فلان قال كذا وكذا أو اخبرنا فلان بكذا وكذا أو بزمن رواية ويعني يعني التسلسل بروايته يوم العيد أو التسلسل بمكان الرواية يعني بحال الدعاء في الملتزم في الملتزم إذن حكمه طبعا أنتم تعلمون على أن أفضل المسلسلات هي التي تدل على الاتصال في السماع وعدم التدليس وعدم التدليس وفيها الضعيف وفيها الصحيح لاحظوا الاصل في المسلسلات أو الغالب فيها الغالب فيها الضعف يعني العلماء كانوا يقولون دائما قل ما يسلم المسلسل من ضعف في وصفه وقد يكون الحديث صحيحا أما الوصف هو اللي لا يسلم من, من ضعف يعني ما شاهد الحديث لأن الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا قد يكون ضعيفا فإذا ولكن ومع ذلك فنقول إذا استوفى الشروط الشروط القابل المعروفة فهو صحيح على انها كما قال ابن الصلاح أيضا قل ما تسلم المسلسلات من ضعف يعني في وصف التسلسل لا في أصل المتني لا في أصل المتني يعني هذا فيما يتعلق بماذا بالحكم دياله حكم المسلسل والسبب قلنا المسلسلات الفائدة دياله أنها تشتمل على زيادة الضبط من الروات وهل يشترطوا وجود التسلسل في جميع الأساند أم لا يعني في جميع الإسند أم لا العلماء قالوا لا يشترطوا ذلك يعني قد ينقطع التسلسل في وسطه أو في آخره لكن شنك يقول في هذه الحاله كي يقولوا كيقيدوه ما يقولوا شيء إذا. ما كيقولوا شيء مو سلسل لا كيقولوا مسلسل الى فلان يعني الى الصحابي او الى الراوي لا عفوا الى الراوي او التابعي الذي وصل اليه التسلسل وانقطع فتقول هو مسلسل الى فلان الى فلان وماشي معنى ان المسلسل عنده شيئا مية من جهه الصحه والضعف لا بالعكس ربما في المساله ديال قل ما يسلم من الخلل يعني في التسلسل قل ما يسلم من الضعف وأما أصل الحادث قد يكون صحيحا ولكن صحيحا ماشي من طريق التسلسل يعني من طريق غير طريق التسلسل غير طريق التسلسل إذن المسلسلات المسلسلات ألف فيها علماء الحادث فهناك الكتاب المعروف المسلسلات الكبرى المسلسلات الكبرى هذا اللفاو الصيوطي حافظ الصيوطي وقد اشتمل على نيف وثمانين حديثا يعني 85 حديث. هذا المسلسل سماه المسلسلات الكبرى وهناك كتاب آخر لمحمد عبد الباقي سماه المنائل السلسلة في الأحاديث المسلسلة المنايل السلسلة، الأحاديث المسلسلة، هذا رواه يعني كتبه محمد عبد الباقي الأيوبي، وقد ذكر فيه مئتين وتناش حادث، مئتين وتناش، إذن فهذا، ولعل هناك هناك هنالك مؤلفة أخرى لم نطلع عليها ولا سياما والعهد بيننا وبين المكتبات يعني الان ثماني سنوات ونحن في السجن إذا هذا هو قول المصنف رحمه الله في او بعض ما قيل في كلام المصنف رحمه الله حيث قال مسلسل قل ما على وصف اتى مثل امى والله ان الفتى كذاك او كذا قد كذاك قد حدثني قائمه او بعد ان حدثني تبسم ثم قال العزيز والمشهور عزيز عمر اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه وقد صحح هذا البيت كما سياتي ان شاء الله اما البيتين الذي ذكر المصنف التسلسل يعني قد غلط مصححها هما فهما في غايه السلامه وفي غايه الفصاحه ونقف هنا على القسم التاسع والعاشر القسم التاسع هو العزيز القسم العاشر هو المشهور قد جمع النوعين في هذا البيت نوعين في هذا البيت الله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.